قال والبي هقي عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف وذي اطلع عليهم يعني فقال تعالى يا أهل الجنة سلوني قالوا نسألك الرضا عنا قال تعالى رضائي أحل لكم جاري وامالكم كرامتي هذا اوانها فسالوني قالوا نسالك الزياده قال فأتوا بنا جائبا من ياقوت احمر من ياقوت احمر أذمتها زمرد اخضر وياقوت احمر فجاءوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها عند منتهى بصرها ونظرها فيامر الله بأشجار عليها ثمار فَتَذْرِي وَجَوَارِي الْحُورَ الْعِينُ وَهُنَّ يَقُلْنَ نَحْنُ مَا اعْمَرْنَاهُ فَلَا نَبَأْسَ نَحْنُ وَرَهْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَزْوَاجُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ كِرَامٌ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُثْبَانٍ مِنْ مِسْكٍ أَبْيَضٍ أَبْصَرَ فَتُثِيرُ عَلَيْهِمْ رِيحًا يُقَالُ لَهَا الْمُثِيرَةُ حَتَّى تَنْتَهِيَ بِهِمْ إِلَى جَنَّةِ عَدْنٍ وَهِيَ قَصَبَةُ الْجَنَّةِ وَوَسَطُهَا فتقول الملائكه يا ربنا قد جاء القوم فيقول مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا ثم يقول ارجعوهم الى القصور بالتحف فيرجعون وقد ابصر بعضهم بعضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى نزلا من عصور الرحيم رواه البياقي في كتاب البعث والنسور وفي كتاب الرؤيا هو حديث ضعيف لكن المعنى ثابت المعنى الشاهد له يعني وهو رؤيه الله تبارك وتعالى ثابت من الاحاديث الصحيحه الاخرى ورد الدارقطني عنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يتجلى للناس عامه وتجنب ابي بكر خاصه حكم عليه بالوضع ابن القيم في المنار منيف والصيوطي في الاله المصنوع حديث موضوع وابن وهب والدر طبنيه ان ابي امامه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان اكثر خطبته ذكر الدجال ذكر الدجال يحذرنا منه ويحديثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حديد كل مسلم يعني أنا أقوم بالحجة عن كل مسلم يعني الذي يدافع عنه بالحجة قال وَإِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيدُ نَفْسِهِ يعني فليقم بالحجة بنفسه قال والله خليفتي على كل مسلم استخدفوا الله على كل مسلم يعني استودعوا الله أمر كل مسلم ويتوكلوا على الله عز وجل في حفظه لكل مسلم ده كله ثابت في الصهنه او سنه الحديد ده سنه ضعيف لكن هذه الاجزاء ثابته في مسلم من رواه النواس بن سمعان لكن هناك من رواه ابي عمانه قال ان انه يخرج من خله بين العراق والشام ما بين البلدين الخله ما بين البلدين زي في ثغره او نحو ذلك انه يقرر من خله بين العراقي والشامي يعني اول ظهور حيث انه موجود الان في احضر ذار البحر ولكن ظهور الدجاج كامر معلن انما يكون في خله بين الشام والعراق قال عافا يمينا وعافا شمالا يا عباد الله ثبتوا انا عيسى اشد البساط افسد يمينا وافسد شمالا يعني في الارض كلها الا ما ورد من عدم دخوله مكه والمدينه قال وانه يبدا فيقول انا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول انا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا ما هذا معناه ثبت في الاحاديث الاخرى حيث يقول مثالح الدجال في الحديث الصحيح رواه مسلم وغيره او ما تؤمن بربنا فيقول المؤمن الذي خرج من المدينه ما بربنا خفاء وهذا يدل على ان امر الدجال انما هو في ادعاء الربوبيه ولا اله الا الله وقد النبي صلى الله عليه وسلم علم انكم انتروا ربكم حتى تموتوا ايضا ثابت من الحديث الصحيح وهنا ذكر ذكر التفسير ان هو يبدا بادعاء النبوه ثم ادعاء الالوهيه قال ولن ترى ربكم حتى تموتوا وانه مكتوب بين عينيك كافر يقراه كل مؤمن فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه واني اقرا فواتح سوره الكهف وانه يسلط على نفس من بني ادم فيقتلها ثم يفيها وانه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها وهذا ثبت ايضا في حديث المناسل مسمعان وغيره انه يخرج هذا الرجل الذي من اهل المدينه غير الشهداء عند الله هذا الذي يشقه نصفين ثم يمر بينهما ثم يقول له قم ان يحييه في الظاهر والله هو الذي احياه ولا يسلط على غير هذه المحصر رغم عظيم فتنته وشده هذه الفتنه الا انه لا تمكن الا من قتل نفس واحده وقال انه حديث لابس صحيح يقول انه يا ايها الناس انه لا يفعل ذلك لا احد من بعد الرجل المؤمن يقول ذلك قال وان من فتنته ان معه جنه ونارا اناره جنه وجنته نار فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغفر بالله تكن بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على ابراهيم وان ايامه 40 يوما يوما كسنه ويوما كشهر ويوم يوم كن سنه ويوم كشهر ويوم كجمعه او يوما كجمعه ويوما كالايام واخر ايامه كالسراب يصبح الرجل عند باب المدينه فيمسي قبل ان يبلغ بابها الاخر قالوا فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الايام قال تقدرون كما تقدرون في الايام الطوال وان كان هذا ظاهره مخالف لظاهر حديث الناس سمعان حيث قال يوم كشهر ويوم كجمعه ويوم ويوم ك يوم ك سنه ويوم ك شهر ويوم ك جمعه وسائر أيامه كأيامكم الله أعلم هذا دليل على أن البلاد التي يعني يختل فيها نظام الشرق والغروب تصلي بالتقدير الشاهد من الحديث قولوه صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا فمن ثم المخالفة أنكم تروا ربكم بعد الموت كيف الآخرة واذي امامي احمد وابي داوود عن زيد المثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاءا وامره ان يتعاهد به اهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك سعديك لبيك وسعديك ان انا في خدمتك وطاعتك لبيك يعني إجابة بعد إجابة أسعد فلان فلان يعني عاونه على أمره أقام له أمراء المخصوص هنا أنا في الطاعة السعديك يعني أنا في الطاعة والخير في يديك ومنك وإليك الخير في يديه عز وجل منه من فضله سبحانه وإليك يرجع ويتقرب به إليه ويوترف لانه منه عز وجل قال اللهم وما قلت من قول او نذرت من نذر او حلفت من حلف فما شئتك بين لي ما شئت كان وما لم تشا لم يكن ولا حول ولا قوه الا بك انك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاه فعلى من صليت وما لعنت من لعنه فعلى من لعنت أنت ولي في الدنيا والآخرة ما صليت من صلاة يعني ما دعوت أو أثنيت من دعاء وثناء فعلى من صليت أنت يا رب أي فاجعل هذا الثناء مني على من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت يا رب المتابعة في الحب والبغض قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة حعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بل جلال والإكرام اني اهدى اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك اشهد ان وعدك حق وان لقاءك حق وان الجنه حق والساعه آتيه لا ريب فيها وان تبعث من في القبور أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعه وعوره وذنب وخطيه وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم هذا الحديث قابل للتحسين هو فيه ضعف ليس بشديد وفي روايات الطبراني قال لي سمي احد اثنادي الطبراني رجاله وثقوا ومعانيه كلها لها سواهد الشاهد منه قول النبي عليه الصلاه والسلام اسالوك لذة النظر الى وجهك وهذا ثابت في الحديث الصحيح اسالوك لذة النظر الى وجهك والشوق الى اللقاء في رضى الله مدره ولا فتنه مدله هذا ثابت في الصحيح هو الحديث الاتي قال وليل إمام أحمد وابن حبان والحاكم في صياهما عن أبن إجلد قال صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسلود؟ قالوا ولا قال ما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بإلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا ليه توفتني اذا عديمت الوفاه خيرا لي اساله واسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى قصد التوسط ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زيننا بجنه الايمان واجعلنا هناك محتديين علي الصحيح رجه ابن خزيمة في كتاب التوحيم رواه النسائي أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وأبو يعلى صحاح الألوان وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أبشرك قال بلى بشرك الله بخير قال شعرت بشرك ان الله احيا اباك قال فاقعده بين ذيه ثم فقال تمن علي عبد ما شئت اعطك قال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك اتمنى عليك ان تردني الى الدنيا فاقاتل مع نبيك فاختل فيك مره اخرى قال تعالى انه قد سلف مني انك اليها لا ترجع وهو في المسند من حديث جابر اي الصحيح عبد الله بن حرام رضي الله عنه و جابر الكتله شهيدا في احد رضي الله عنه و الشاهد منه ما تاتي الروايات الاثيه به من ان الله كلمه كفاحا فهذا في ذكر كلامه مع الله عز وجل والله عز وجل وعده ان يعطيه افضل فاعطاه افضل مما طلب قال تمنى عليك اعطيك ثم انه لم يربه الى العوده الى الدنيا لان الله اعطاه افضل من ذلك هذا الشرف العظيم الذي اعطاه الله اياه افضل من عودته الى الدنيا وله الترمذي عنه رضي الله عنه عن جابر عن جابر قال لما قتل عبد الله بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر الا اخبرك ما قال الله عز وجل لابيك قال بلى قال لما كلم الله عز وجل احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي اعطك قال رب تحيني فاقتل فيك ثانيه قال انه قد سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فابلغ من ورائي فانزل الله تعالى هذه الايه ولا تحتسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا قالت المذيه هذا حديث حسن غريب وقلت اسنده ضعيف حسنه الشيخ الالباني سبحانه والله وهذا الحديث هو معنى او الشاهد منه قد قل كلما بكى تفاحا يعني بلا ايجاب وهذا كلام للروح واما يوم القيامه فانه يرونه وقد دخلت الارواح والاجساد يرونه باعينهم واما الابدان يعني في هذه في رؤيه جابر فالبدن كان في الارض ولكن هذا كلام لروحه بعد موته ولا مانع عن ترى الروح والله اعلى واعلم وقد ذكرنا من قبل ان خصوصيه الرؤيه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هي رؤيه بالقلب حال الحياه أما يمكن أن يكون غيره قد رأى الله عز وجل بعد موته بالقلب يعني بالروح فقط أما النبي عليه الصلاة والسلام فرآه وهو حي في الأرض صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ولم يره بعينه كما ذكرناه قال التلمذي والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه يعني مسيرة ألف سنة أو ينظر في ملكه مدة ألف سنة يفتش في أجزائه وهو يرى كل أجزاء ملكه في نفس اللحظة لا يحجبه شيء عن شيء يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة لراجل ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه انظروا الى ازواجه وسرره وقدمه وان افضلهم منزله من ينظر الى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين وفي روايه بن عرفه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوه يوم اذن ناظره الى ربها ناظره ضعف ابن حجر اسناده اي الضعيف في دعاه سعيد بن شيمه بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اول يوم نظرت فيه عين الى الله تبارك وتعالى رغم ضعف الاسناد الا ان المعنى صحيح يدل عليه انكم لم تروا ربكم حتى تموتوا يوم القيامه اول يوم نظرت فيه عين الى الله تبارك وتعالى ما الحديث السابقه هي رؤيه كما ذكرنا ايه ارواح او رؤيه قلب للنبي او سيدنا الصدر وللدرقوطي عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باسفل اهل الجنه قالوا بلى يا رسول الله فذكر الحديث الى ان قال حتى اذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا ان لا نعيم افضل منه اشرف الرب تبارك وتعالى عليهم فينظرون الى وجه الرحمن عز وجل فيقول يا اهل الجنه هللوني وكبروني وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا فيتجاوبون بتهليل الرحمن فيقول تبارك وتعالى لداود يا داود قم فمجدني فيقوم داود فيمجد ربه عز وجل الله اكبر قد النبي وروى اصغر السيد الدارمي في رده على على المريسي عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه اذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا ان لا نعيم افضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا الى وجه الرحمن عز وجل فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا الى وجه الرحمن عز وجل وروى التلميذي عن سعيد بن مسيد انه لقي ابا هريره رضي الله عنه فقال ابو هريره اسال الله تعالى ان يجمعني ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه فقال سعيد افيها سوق قال نعم اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم يعني على حسب فضل العمل ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعه من من ايام الجنه فيزورون ربهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعه من ايام الدنيا قال ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعه من ايام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدل لهم في روضه من رياض الجنه فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضه ويجلس ادناهم وما فيهم من دنيء على كسبان المسك والكافور وما يرون ان اصحاب الكراسي افضل منهم مجلسا يعني لا يوجد هناك من يشعر في الجنه بان هناك من هو اعلى منه قال ابو هريره قلت يا رسول الله ان نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في رؤيه الشمس والقمر ذات البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤيه ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل الا حضره الله تعالى محاضره حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان اذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي اف لم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ويقول ربنا عز وجل قوموا الى ما اعددت لكم من كرامه فخذوا ما اشتيتم فناتي سوقا قد حفت به الملائكه فيه ما لن تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الائان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس يروع الأدنى ما يرى على الأعلى من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل اليه ما هو احسن منه يعني تصور له ما يصل منه عليه يعني يتشكل بالفعل ويوجد له حقيقه وذلك لانه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها ثم ننصرف الى منازلنا فتتلقان ازواجنا فيقولن مرحبا واهلا لقد جئت وان لك من الجمال افضل مما فارقتنا عليه فنقول ان جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحق لنا ان ننقلب مثل من قلبنا قال التلميذ هذا حديث غريب لا اعرفه الا من هذا الوجه ضعفه الالباني ابن ابي العشرين كاتب الاوزاعي قال احمد ابو حاتم ثقه وقال النسائي ليس بذلك قال البخاري ربما يخالف في حديثه وفي التقريب صدوق ربما اخطا واما بقيه رجاله فلا يسال عنه فيقاتا ورواه ابن ماجه وابن ابي الدنيا وابن عاصم وقال ابن بطه عن عمارة بن رويبه رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى القمر ليله البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضاربون في رؤيته فاني التفاطم على ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا نفس هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله ثبت في الصحيح بنفس المتن وجاء وازيدات له قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر ذاك البدر فقال انكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطاعم الا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها ففعلوا ذلك ان من اسباب ان التوفيق الى يعني ان يكون الانسان من اهل النظر الى وجه الله المحافظه على صلاه الصبح والعصر ومن حافظ عليهما واهذب عليهما كان لما سواهما اكثر محافظه لانها اشد من اشد صلاتين فالصبح والعصر البردان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين يدخل الجنه والمقصود ان من حفظ عليهما فهو على غيرهما اشد محافظه اما اشد الصلاتين على المنافقين فهما الفجر والعشاء قال ولي ابي معاويه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله ان الله فتح بك وختم بك وغفر لك فتح بك ذكر الوحي للانبياء ان ا وحينا اليك كما اوحينا الى نوح وختم بك النبوه يبقى ذكر الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول ما اول ذكر ما ذكرتي من ف اوحي اليه فاذ اخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدا به فتح به وختم بك اي ختم بك النبوه والرساله وغفر لك قم فاشفع لنا الى ربك فيقول نعم انا صاحبكم فيخرج يحوس الناس حتى ينتهي الى باب الجنه فياخذ بخلقه الباب فيقرع فيقال من هذا فيقول محمد صلى الله عليه وسلم قال فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيستاذن في السلول فيؤذن له سنده صحيح وهو فيه مع الرواية الأخرى الثبتة أنه يرى الله عز وجل فيسجد له وابن بطة البزارة عن حليفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها وإذا في وسطها نقطة سوداء قال قلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الدنيا صفاؤها وحسنها قلت وما هذه اللمعة في وسطها قال هذه الجمعة قال قلت وما الجمعة قال يوم من ايام ربك عظيم وساخبرك بشرفه وفضله واسمه في الاخره اما شرفه وفضله في الدنيا فان الله تعالى جمع فيه امر الخلق يعني اخر جمع في امر الخلق ان انتهى من امر الخلق في يوم الجمعة اخر من خلق ادم في اخر ساعة بعد العصر واما ما يرجى فيه فان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم او امه مسلمه يسالان الله فيها خيرا الا اعطاهما اياه واما شرفوه وفضله وسموه في الاخره فان الله تبارك وتعالى اذا صير اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار وجرت عليهم ايامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار الا قد علم الله مقدار ذلك وساعته فاذا كان يوم الجمعه يعني ليس بها نهار هذا استثناء الا الا ان الله قد علم ليس فيها ليل ولا نهار في الاخره جرت عليها ايامه عليهم ايامها ايام الاخره وساعتها بغير ايجونه ولكن بما قدره الله عز وجل بايلنا يقولوا فاذا كان يوم الجمعه في الحين الذي يبرز او يخرج فيه اهل الجنه الى جمعتهم نادى مناد يا اهل الجنه اخرجوا الى دار المزيد لا يعلم ساعته وعرضه وطوله الا الله تبارك وتعالى في كسبان من المسك قال فيخرج يلمان والانبياء بمنابر من نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت قال فاذا وضعت لهم واخذ القوم مجلسهم فاعف الله تبارك وتعالى ريحا تدعى المطيره تثير عليهم اثار المسك الابيض تدخله من تحت ثيابهم تخرجه من ورههم واشعرهم فتلك الريح اعلم كيف تصنع بذلك المسك من امراه احدكم لو دفع اليها ذلك الطيب باذن الله تعالى قال ثم يوحى له سبحانه وتعالى الى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنه وبينه وبينهم الحجب فيكون اول ما يسمعون منه ان يقول اين عبادي الذين اطاعوني في الغيب ولم يروني فصدقوا رسلي واتبعوا امري فاسالوني فهذا يوم الدين قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عننا قال فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فهذا يوم المز... المزيد فسالوني قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربي وجهك ربي وجهك أرنا ننظر إليه قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا انه قضى عليهم ان لا يحترقوا لحترقوا مما غشاهم من نوره قال ثم يقال ارجعوا الى منازلكم فيرجعون الى منازلهم قال فيرجعون الى منازلهم وقد خفوا على ازواجهم وخفين عليهم مما غشاهم من نوره فإذا صاروا الى منازلهم يزاد النور وامكن ويزاد وامكن حتى يرضيعوا الى صورهم التي كانوا عليها قال فيقول لهم ازواجهم لقد خرجتم من عندنا على صوره ورجعتم على غيرها قال فيقولون ذلك بان الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم قال فلهم في كل سبعة أيام أن ضعف على ما كانوا فيه قال وذلك قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حديث ضعيف وقد سبق نحوا منه قريبا منه حديث صحيح أبو حسن من رواية أنفس ولبن المهدي عنه ولبن المهدي عنه عن حديفة رضي الله عنه في قوله عز وجل للذين أحسن الحسن وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل صحيح موقوفا على حديفة قال الحاكم وتفسير الصحابية عندنا في حكم المرفوع وابن خزيمة عن أبي نظرة قال قطبان بن عباس رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها في الدنيا واني اختبأت دعواتي شفاعه لامتي يوم القيامه فاتي باب الجنه فاخذ بحلقه الباب فاقرع الباب فيقال من انت فاقول انا محمد صلى الله عليه وسلم فاتي ربي وهو على كرسيّه او على سريره فيتجلى لي ربي فاخضر له ساجدا اسناده صحيح وهذا ابي بكر ابن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غلواء الحديث له شهد من حديث ابن سعود رضي الله عنه إن النساء كلنا يوم القيامة من ربهم على قدر ورحيهم إلى الجمعة فمن كان يذهب إلى الجمعة مبكرا فهو اقرب الى الله عز وجل يوم القيامه ابكرهم هدوا اكثرهم ذهابا يعني في اول النهار وادي الصاغنيه انا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكه لعباده اصناف فان منهم لما ملائكه قياما صافين من يوم خلقهم الله الى يوم القيامه من يوم خلقهم الى يوم القيامه وملائكه ركوعا وشوعا من يوم خلقهم الى يوم القيامه وملائكه سجودا منذ خلقهم الى يوم القيامه فاذا كان يوم القيامه وتجلى لهم تعالى ونظروا الى وجهه الكريم قالوا سبحانك فعبدناك حق العباده حق عبادتك وله الدارمي من حديث فضاله بن عبيد انه كان يقول رضي الله عنه ونو كان يقول اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء وبرضه العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله واسناده صحيح قال الشيخ الباني ان هذا الحديث رواه ام الدرداء وليس بنت ابي الدرداء وقال الامام احمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا ان المسيح الدجال رجل قصير افحد جعد اعور مطمص العين ليس بنافئه ولا حجراء فان انتبهت عليكم فاعلموا ان ربكم ليس باعور وانكم لم تروا ربكم حتى تموتوا الجعد الشعر يعني شديد خشونه الشعر مطمص العين العين اليمنى مطموصه ليست البناتيه اللي هي العين المطموصه وال... والشمال ناتئه كذلك والحجره ايمن متحجره ناتئه والله اعلم قال الصاغني بسنده عن عباد بن منصور قال حدثنا راهون قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن ارطاه يخطب على المنبر بالمدائن فجاء لا يعظ حتى بكى وابكى ثم قال كون كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني اوصيك ان لا تصلي صلاه الا ظننت انك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت وتعالى يا بني نعمل عمل رجلين كانهما قد وقفا على النار ثم سال الكره ايوه قد اوطيت الكره يعني كانك انت سالت ردك ان يردك الى الدنيا فردك اليها قال ولقد سمعت فلانا نسيه عباد عباد بن صول اسمه قما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يعني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه ترعد فرائصهم مما خافته فمنهم ملك تقطر دموعه من عينه الا وقعت ملكا يسبح الله تعالى الا وقعت ملكا يعني خلق الله منها ملكا قالوا ملائكه سدود منذ خلقهم وملائكه سدود منذ خلق خلق السماوات والارض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها الى يوم القيامه وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون الى يوم القيامه ولا ينصرفون الى يوم القيامه فإذا كان يوم القيامه وتجلى لهم ربهم فنظروا اليه قالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا ان نعبدك سنده لا بأس به قرابن كثير اسنده لا بأس به لا بأس به فالله الجنه ورؤيته والنظر الى وجه الكريم يقول فثبت بهذه الاحاديث المتواتره الصحيحه الصريحه ان الله عز وجل يرى في الاخره كما يشاء وأن الشهداء بعد موتهم يرونه هو ما يلدم أن كل الشهداء يرونه لو قلنا بعض الشهداء فهذا محتمل أن جاب... والد جابر هو الذي رعاه يقول وأن الملائكة يرونه لا شك أن الملائكة ترى الله عز وجل يوم الكامل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة نعم هذا يوم القيامة وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة وهي الفاجر والمنافق ابتلاة وامتحان ونوع من العقوبة وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأولياء المؤمنين الذين يؤذن لهم في السرود ويطون النور التام على الصراط فيتبعونه ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء وهي الزياده في يوم المزيد كما في الايات السابقه وما في معناها من الاحاديث التي وردناها وقد جاءت احاديث صحيحه في تفسير الزياده بالنظر الى وجه الله عز وجل منها حديث ابي موسى وحديث حديث امر و حديث حذيفه وحديث, وحديث صهيب وقد تقدم ذكرها قريبا وبالدلاله قطنيه ان ابين لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل الذين احسنوا حسنا وزياده قال نظروا الى وجه الله عز وجل وابن جرير عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زياده في كتاب الله عز وجل قوله تعالى الذين احسنوا حسنا وزياده قال صلى الله عليه وسلم الحسن الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل ما فيه ضعف ام كابر البوري عن كابر بن اجره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى الذين احسنوا حسنا وزياده قال زياده النظر الى وجه الرحمن عز وجل عز وجل جلاله وراوه البخاري بلفظ الزياده النظر الى وجه الله تبارك وتعالى وهو بعث ايضا كان حذر بن عرفه عن انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه الذين احسنوا الحسنى والزياده قال الذين احسنوا العمل في الدنيا والحسنى وهي الجنه والزياده وهي النظر الى وجه الله عز وجل وقد روى تفسير الزياده بالنظر الى وجه الله عز وجل عن ابي بكر رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وحذيفه بن اليمان وعبد الله بن عباس وابي موسى وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم ومن التابعين عن سعيد المسيب وعبد الرحمن بن ابي ليلى وعبد الرحمن بن الصد بن ثابت بن الثبط ابن ثابت رضي الله ومجاهد وعكيمه وعامر بن سعد واعطاء والضحاك والحسن وقتاده والسدي ومحمد ابن اسحاق ومقاتل وغيرهم رحمه الله من السلف والخلف ولولا خشيه الاطاله لانقلنا اقوالهم باساميها وميث فيما ذكرنا مرفوعا الى ابي وليته طبعا ثبت الحديث في مسلم رواه سهيل كما ذكرنا وذلك كاف في اثبات هذا سلام ذكر المنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال ابو بكر رضي الله عنه وقرا للذينا احسنوا حسنا زياده فقالوا ما الزياده يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النظر الى وجه الله تبارك وتعالى صحيح موقوفا وقال علي رضي الله عنه من تمام النعمه دخول الجنه والنظر الى وجه الله الى وجه الله تبارك وتعالى في الجنه وقال حذيفة رضي الله عنه ازيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وهذا صحيح موقوفا وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه والله ما منكم من انسان الا ان ربه سيخلو به يوم القيامه كما يخلو احدكم بالقمر ليله البدر قال فيقول ما غرك بي يا ابن ادم ثلاث مرات ماذا اجبت المرسلين ثلاث مرات ماذا عملت فيما علمت وقد قال رضي الله عنه ازيادة النظر إلى وجه الله عز وجل الحديث الأول له طرق رؤية مرفوعا ومخوفا وقيل ابن عباس رجل الله عنه كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل يرى ربه عز وجل الله قال نعم وقال معاذ المجابد رجل عنه يؤثر الناس يوم الكيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون فيقومون في كنف واحد من الرحمن كنف الست لا يحتجب الله منهم ولا يستفر بعد يرفع بعد لا تتلل بعد ان يرفع الحجاب وقال ابو عفيف وهو الراوي عنه من المتقون قال قول اتقوا الشركه وعباده الاوثان واخلصوا لله في العباده فيمرون الى الجنه وكان ابو ريره رضي الله عنه يقول لن ترى ربكم حتى تذوق الموت وقال ابن عمر رضي الله عنه ان ادنى اهل الجنه منزله من ينظر الى ملكه الف يعاد يرى اقصاه كما يراه ادنى وان افضلهم منزله لمن ينظر إلى وجه الله عز وجل في كل يوم مرتين ذكرنا ضعفه قبل ذلك وكان فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول الله نسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت ولادة النور إلى وجهك وقد مضى وقال أبو موسى رضي العنور الذين أحسن الحسن وزيادة قال الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل وكان رضي الله عنه محديث الناس فشخص بأبصارهم فقال لما صرف أفسركم عمي قالوا الهلال قال فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله جهرا فقال أنس النمالك رضي الله عنه ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم الكيامة ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجمة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم قيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لهم أجنحة فيقولون عليها ثم اتون الجبار جل وعلا فاذا تجلى لهم خر له سددا فيقول يا اهل الجنه ارفوا وسكن في قدر رضيت عنكم رضا لا سخط بعده او بعدها ضعيف بل اشد من ذلك فيه مقتحم مطروق اقول قل لي هذا واستص ما يقول